صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في المخيم الشبابي الخامس الذي يقوم على تنفيذه المكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحمراء والفورنيش ووسط جدة وتحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد نحييكم هذه الليلة ونحيي شيخنا تضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي الداعية المعروف الشيخ الموفق أسأل الله جل وعلا أن يفتب خطاه وأن يرفع قدره وأن يغفر ذنبه وأن يسدده في الدنيا والآخرة الذي زارنا في هذه الليلة وشرف مخيمنا في محاضرة بعنوان ذكريات ومواقف فأسأل الله جل وعلا أن يفتح عليه وأن يسدده ونجعلنا وياكم من من يستمع القول فيتبع أحسنه طير المحاضر مع الشيخ فليتفضل مشكورا معجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله بالصلاة وتم تسليم أحمد الله عز وجل والإخوة الكرام والأخوات الفاضلات المستمعات على أن يسر هذا اللقاء بكم وأسألوا الله سبحانه وتعالى أن يدعنا جميعا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم ملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده في الحقيقة أنا كنت مرتبط محاضرة بعد المغرب لذلك تأخرت عليكم قليلا فيعني في أستميحكم عذرا جرت العادة أن الذي يذكر ذكرياته هو الشيخ الكبير الذي عمره ربما جاوز الخمسين والستين ويبدأ يتذكر ويقول لما كان عمري عشرين فعلت كذا ويوم وصل عمري ثلاثين ويوم عرست على فلانة ويوم ولدي كبر ويوم زوجت عيالي. فتير عند السوالي. فلخوا حقيقة اقترحوا هذا العنوان مواقف ذكريات. قلت مواقف كل واحد أحيانا يقع له بعض المواقف مع الناس لكن مشكلة الذكريات يعني ما بعد أن الواحد يجمع ذكريات حتى يقولها لإخوانه. لذلك أنا سأذكر بعض المواقف حرصت على أن تكون مواقف لي شخصيا حتى يصح أن نسميها مواقف ونسميها ذكريات في الوقت نفسه قسمت هذه الذكريات إلى خمسة أقسام أولها فيما يتعلق بوظيفة الأنبياء التي بعث الله تعالى بها الرسل وجعل ورتب الله جل وعلا عليها ايضا عظيم الاثر والثواب في الاخره وهي الدعوة الى الله تعالى التي ما عذرى النبي صلى الله عليه وسلم احدا بتركها فما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو ايه فحرص النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا على ان يبلغوا هذا الكتاب للناس وعلى ان يسلوا الذكر الى الآخرين. ولم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم احدا من الناس من ان يترك الدعوة الى الله تعالى او ان يعني يترك النصح أو التوجيه أو نحو ذلك فأمر جميع الناس بأن يقوموا بالتبليغ فسأتكلم في البداية عن بعض المواقف المتعلقة بهذا ثم بعد ذلك ندلف إلى الكلام حول مواضيع أخرى لعل الله تعالى ييسر المشكلة التي ينبغي أن نتفق عليها في البداية أن المحاضرة بعد العشاء وعادة المحاضرات التي بعد العشاء يحتار المستمع متى بينته الشيخ اللي يتكلم عادة المحاضرات اللي بين المغرب والعشاء يدري انه بي انتهي يعني ادن المغرب اكيد يعني ادن العشاء اكيد او على اقل ام كان جيد اكمل ما بين ذا والاقامة لكن المشكلة اللي صارت بعد العشاء هي التي يحتار معا جدرون متى بي فما رأيكم ان نتفق الساعة الان عشر لعشر تقريبا يعني ما اطول على الساعة ان شاء الله ثنتين ونص ثلاث خلص ها تعزمون قدام ما يدوا محد حتى الشبان و... إذن أنا سأطرح عنكم ثلاثة أرباها ويكفني إلى الساعة عشر نصلك ركز معي فيما أقول ودي أخوان مثل هالمواقف أنا لاحظت حقيقة أن كذا تأملت في القرآن وجدت أن الله تعالى يذكر يذكر كثيرا من القصص في القرآن حتى إني لو قلت إن ما لا يقل عن 75 إلى 80% من القرآن هو قصص لا ما بعدت عن ذلك يعني ذكر الله تعالى قصة موسى في 25 موضع وذكر موسى في 183 موضع من القرآن ليش يكرر رب العالمين قصة موسى لماذا يعيد رب العالمين ويكرر قصة آدم مع إبليس مثلا في السجود لآدم لماذا يعيد ربنا عز وجل قصة مرارا قصة شعيب عادها مرارا قصة نوح عادها مرارا لماذا يذكر ربنا جل وعلا شيئا من أحوال نبيه صلى الله عليه وسلم قذهما في الغار يذكر أحواله و لما غدرت من أهلك كتبوا المؤمنين المقاعدة للقتال لما خرج إلى بدر ليش يذكر هذا إلا لأن القصص يا جماعة في غالب الأحيان مثل ما قال الإمام مالك هي جند من جند الله تعالى يسلطها الله تعالى على ميشا فلا عجب ولا غرو أن اليسان يغفر بعض القصص ليجل أنك أنت أيضا تسمع الآن يا جماعة لو أن شخصا حضر محاضرة طلع انطلع أفرضني أعطيتكم محاضرة عن بر الوالدين وقلت لكم يا إخوان لازم الواحد يبر الوالدين والوالدان هم اللذان ربّيتك وتعب عليك وأمك وبك تعبوا عليك. حتى يعني كبارة المفروض انك تحرص عليهما وبدأت تتكلم عن بر الوالدين لمدة مثلا ساعة وقلت قال الامام مالك من بر أبويه في الكبر بر فولا وقال الامام أحمد وساق ابن القيم كلاما لطيفا وقرأت على صفحتين لابن القيم وقال شيخ الاسلام اختلفوا في بر الاب اذا, اذا تخالف مع بر الام على ثلاثة مذاهب يقدم الاب لا يقدم الام لا يجمع بينهما لو قعدت تقول لك الكلام لمدة ساعة ثم خرجت تجد ان الحضور اذا كانوا مثلا مثلا خمسة آلاف ستة آلاف في تفوري أنهم لو خرجوا وقيل لهم ها عطرة فائدة سمعتها فهمت من كلام الشيخ الله ما أدري بس قال ابن تيميه طرب بن القيمه وجاب طاري الإمام مالك طيب وش قال ابن تيميه وش قال ابن مالك الله يا ما أدري بس الظاهر يعني إن كانوا كلام زين كده عمبر الوالدين طيب عطنا يش اللي فهمت هل يمكن انك تلقي هذا هذا الذي سمعته هل يمكن ان تحكي هذه الاخرين انت يعني لو انك طلعت وقال لك ابوك يلا عطنا افد اخوانك انت قاعد من من اليوم الصفه تقول ودوني لمخيم الشباب ودوني المخيم وديناك لمخيم الشباب عطنا فائدة استفدتها والله يا ابو ما ادري بس قال اني ان بربك وانا ناوي ابربك بر انتظر علي بس شوي لا ابربك بر انتظر بس ما ما حقيقة أحيانا ما يثبت فيه شيء كثير لكن لو أن أثنا الكلمة قال لكم وقد ذهبت يوما إلى المستشفى ودخل في إحدى الغرف فرأيت شيخا كبيرا عجوزا وإذا عنده ولد يضربه يضربه فجئت بعدت الولد إلى آخر القصة تجد أن السامعين دخلوا غالبا يثبت في أذانهم القصة التي حصلت أحضر خطبة الجمعة اشوف ايش اللي يثبت في القصة اللي حصرة لذلك هي فعلا جند من جند الله والله جل وعلا اكثر من ذكر القصص في القرآن مثل ما قال لقد كان في قصصهم عبرة ليولي الالباب في الاية الاخرى نحن نقص عليك احسن القصص تقصص القصص لعلهم يتفكرون اذا هي جند من جند الله وفي غالب لا وكذلك نقص عليك من انباء الرسل ما ايش نسليك ونوسع صدرك ولا ايش ايش العبرة وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذا إذا كان يذكر القصص لأجل تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سأقف معكم على بعض القصص حول بعض المواقف التي رأيتها خلال خلال الفترة التي التي من الله عزوجل علي ب يعني شيء من المحاضرات والدروس العلمية ونحو ذلك أحيانا يقع لك موقف بعد محاضرة في بعض الأحيان يقع لك موقف في سجن احيانا نقع لك موقف في شارع بعض المواقف يدلك على انك لا تحكم للناس على ظواهرهم احيانا يكون ظاهر الشخص على معصية بينما باطنه على خلاف ذلك بعض المواقف لا احيانا يدلك على انك لا تحسن الظن بالاخرين كثيرا احيانا قد يكون الشخص يظهر لك الخير لكن يرجو اشياء من وراءه احيانا قد لا تكون هذه الاشياء سارة لك اذكر قبل فترة ذهبت الى سجن في الدمام كان لي محاضرة في الدمام نسقوا معي لأخوه اللي في الدمام اللي يلقى محاضرة السجن كان فيه المحاضرة تنقص ملاق اسمين جمع منهم مجموعين في المسجد الكبير قرابتين في الألف سجين تقريبا ألقيت عليهم محاضرة لما جيت أمشي مسكني الأخ اللي معي المرشد الشيخ علي ابو محمد قال يا شيخ في مجموعة ما حضروا قل طيب ليش ما حضروا يا أخي المحاضرة ساعة وانا قاعد أجتهد قال لا في مجموعة لا يمكن يحضرونها هؤلاء اللي في الانفر الامبراضي الامبراضي بسم الله ونجي عند الامبراضي الامبراضي هذه غرف للمتظاهرة يعني ظهر الغرفة هذه لظهر الغرفة الثانية بحيث كل واحد كل سجين عنده ثلاثة جدران جدار ورائه وراه سجناء وجدار على يمينه فيه سجناء بعده جدار على يساره وقدامه حديد وبعدين مترين تقريبا أو متر وبعدين جدار فهو ما يشوف إلا جدار أمامه الشخص الذي ورائه على مثل الحال أيضا على نفس نفس النفس الأمر أيضا ما يشوف قدامه الإجبار انتهينا كانوا مركبين سماعتين جيت وألقيت المحاضرة حول تصبيرهم على ما أصابهم فقال شيخ بعضهم عندها تيل ليش ما تأخذ الأثف على السجناء نفسهم كلها عشر زنازين قلت يلا بسم الله مرينا سلام عليكم عندك سؤال أجزاك الله غيره مرينا الثاني عندك سؤالي والله عندي إلى آخرة في أثناء ذلك وحنا طالعين خلاص في واحد اسمه فرج فرج العتيدي قال يا شيخ علي يا شيخ علي رجع قال ها وش قال ها ما نزل الحكم فيني قال لا ما نزل ما نزل قال متى تكتب أبلغوني إذا حكموا. قال لا ما نزل ما نزل ومشها قلت له وش قضيته هذا واحد جبر ما شاء الله معطيه الله جسم و... وعضلات قلت وش قضيته قال هذا نزل الحكم فيه بس ما حبيه تضيق صدره قلت ايش الحكم قال هذا يا شيخ عليه عدة قضايا سطو مو هو بسرقة شغل خكارية يأخذ محفظتك ويروح لا سطو طب على بنك كذا ويسرق ولا على مصرف ولا يعني يطق له مليونين ثلاثة فقال اخر سطو سطى على مصرفه كان فيه ثمانمية الف ويسرقها كله وعيا يرجعها فهذه الجريمة يمكن رقم خمسة ولا ستة ولا عشرة فالشيخ حكم فيه انهم المفسدين في الارض تقطع يديهم وارجلهم من خلاف قال تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف وانه لما رفعها للتمييز في هيئة التمييز القضاة يصدقون على الحكم لما رفعها للتمييز ردوه قالوا لا هذا يحكم بقتله حدا ولا تعزيرا ها في الفرق بين الحد والتعزير ها الحد اذا كان قتل رجل نفس بالنفس لكن تعزير إذا كان مفسد في الأرض فا تعزيرا هذا يقتل تعزيرا المقصود يقول فأنا ما أود أقول إن الشيخ حاكم فيك إنك تقتل إنك تقطع يديك وبعدين الثانين رجعوا فيك ال ال ال الأشد مشينا قلت يا أخي هذا وش قضية تعلمني قضية بعدين قال لي تصدق هذا فيه من القوة شيء عظيم وهذا لو يلتزم نفع الله به أمة كيف قال هذا مع سطرغات شفت هل بتوي هل اللي تشوفه قلتنيه قال معه ست لغات مع لغة انجليزية وبنقالية يشتغل في مقدرات وتهريب فلازم يضبط اللغات ومعه لغة أردية مع لغة كورية لانه درس في كوريا سنوات قتال شوارع وتيكواندو كما سيأتي ومعه لغة مدري ايش المهم ست لغات نسيت سيف بقية اللغات كل هذه اللغات يتكلم بها يقولوا معه ستة دان كارتة اربعة دان تيكواندو خمسة دان ما مدري إيش قتال شوارع عشرة دان جميع أنواع القوة هو أصلا كان مدرب قتال شوارع وقوة متعددة يقول يا شيخ بعطيك مثال قلتها قال إذا صار بيروح للمحكمة أحيانا نفس السجنة يروح للمحكمة للقاضي أو يروح للمستشفى العادة السجنة يحطوا له قيد يحطوا له في يده وقيد في رجله ويروف معها أسكريين إذا كثروا كثروا أسكريين ولا العادة واحد يقول هذا يا شيخ إذا بغى يروح يروح مع فرقة كاملة يروح مع عشرة أفراد وضابطين وكل ضابط يقول أنا والله مشغول ما أقدر أروح معه والثاني يقول والله أنا عندي ضروب والثالث كلهم خايفين منه قلت له هالدرجاء قال والله العظيم وانقل عني أنه يوم من الأيام دعل وقطع الكلب شه قصي يا أخي يعني أنا يعني يعني أنا أرد أنا قطع كلبشة قال والله العظيم صاحبي هذا متخرج من كلية الشريعة زميل قال والله يا شيخنا قطع الكلبشة دب صدق ما تصدق الرجال قطع الكلبشة صار يحطون عليه كلبشة تين ثلاث عشان قطع الأول والثاني ما تنقطع قال لي مرة قال بعد ما يرضى أحد يهينه لازم تحترمه قلت هو مسيون قال هو مسيون قال مرة من المرات خرج هذا كان قاعة الزنزانة. مر عليه واحد من العسكر. طبعا العسكر عادةً الزنازين هذه غرفة كبيرة يمكن كبرها الخيمة فيها زنازين. فيها مزلاج من داخل يصقه العسكري اذا دخل اللي هو يستلم عندهم يصقه من جوا زين. وفي عسكري من برا يصقه ايضا حتى ما احد يقدر يهرب اذا فتحوا اللي هناك ما يفتحوا اللي داخل. لازم الاثنين فهذا العسكري يصاكي لجوه ذاك صاكي اللي برا وقاعد العسكري يعقب يمر عليهم لا يشوف احد مثلا مغمى عليه ولا شيء حتى يعني يخبرهم فمر على صاحبنا فرج قال لفرج يا عسكري عطني مدري ايش قال عندك الماء قال الماء يحار اللي عندك عطني من البرات اللي عندك قال يقول لك خليك ساكت الظار العسكري ذاك اليوم مضايق ولم تهوش مع عمرته فهو يمشي كثر عليه فرج الكلام قام العسكري قاله قاله كسكت هو على وجه اسكت هذا ما هو متعود حدي تفل عليه كي ناضح في صدق تفله غريب يعني حدي تفل عليه غريب وتضرب في وزاته معه بس حديث قدامه حديد يمكن بوصه نصر ولا بوصتين مواصير وين عاد آدمي وبيقدي يأكل حديث نسك نفسه وزكت ما بقى لها اسبوع وبعدين جاء جري وسلم مره ثانيه بنفس المكان وكان ذاك اليوم ترقب وصاك الباب ونسوك الباب عليه وقاعد يمر عليهم قال له فرج عطني ماء ما قال له الماء عندك راح وجاب لي كاس الماء جرب الماء له قال خد قال والله ظهري يوجعني ما اقدر اقوم تكفى قرب عندي شوي جوك العسكري ويقرب يده مع المواصير اللي موجودة الرجال ما تدري هو اللي دخل ولا يده اللي دخلت من يوم دخل يده وينجز هال السجين ويلقط الرجال من يده ويجره ويدخل نصه مع الحديد هو جره بعد ان مسك البذلة وجره كله ودخل صدره هذاك طبعا انتهى وحط يده على حلقه ما تظنوا أني فاعل بك <تصفيق> وش أسوي بك أقتلك؟, أقتلك أقتلك أنا أصلا مكتول مكتول يعني أنا أعفطوا وأشكلهم ما أخروا الحكم ولا بيكتلوا يا رجال أقتلك ولا تبغى عيالك قال هذك قال أنت قدها تقعدت في الفور جيه الرجال قال أنت قدها أنت قدها أنت قدها, أنت قدها, أنت قدها فتسله وجه الرجال ما عاد قدر يتكلم تخيل واحد يمجيب بحث تتكلم أنت حطها بالعقل تقدر تتكلم المهم يعطيه عاد وجمع لها كرمكم الله جمعها من أسبوعين ويعطيه إياه فتكال أعطقتك لوجه الله ويرميه ويطيح لك. جلس له أسبوع مغمى عليه لوني أستر الله أصحى سبحان الله هذه الحاجة يمكن من قرابة السبع سنوات أو عشر تقريبا مريت بعدها قبل يمكن سنة أو سنتين وأسأل الشيخ علي كان لي محاضرة دمام قالوا لي لكم محاضرة سجن دمام وجيت ولقى صاحبي قلت تعالي أبو محمد قال نعم قلت أذكر فرج العتيبي اللي قبل يمكن حول ال السبع ال ال ال ال سنين ثمان ال سنين اللي وش هو قتله قصره آخر ما قصره وشخباره قال يا شيخة بشرت تعفي عن خفت عنه للقتل وجاه حتم 25 سنة قلت بالله قال لكن صار أكبر داعية عندنا في السجن قلت يا أخي أبغى أشوفه أبغى أشوفه كنت أولي ملقي محاضرة ولا شفته مع الحاضرين ألف واحد ما شفته بينه قلت وينه تعال يا أخي مدخن ورعي نوم وشكله ما حضر المحاضرة مدخن وحالق الحيتاء وداعية كل تخب غشوف الصراحة قال طيب السجناء احضروا المحاضر ورجعوهم لعنابرهم هذا يتكلم انجليزي جيد يتكلم كوري جيد ان في فلبيني جابوا اي واحد يعرف انجليزي استنمه لين يسلم بالطيب ولا بالغصر انهم يسلم في يوم مريت قال لي فيها العنبر والسجناء واقفين كذا على الحديد قال لو يا شيخ أقول أطوان إيه؟ أقول أطوان. قلنا وين فرج؟ قال فرج فرج فرج فرج مشهور. ينادونه رجال رجل نائم جو ما هو من النوم مجاني غم صعيونه. قلت هذا رفيق اللي قبل سبحان الذي يحيي ويميل. هاي فرج مسك بالخير. قال حياك الله يا شيخ. قلت وراك الله يديك فرج ما حضرت المحاضرة. تذكر قبل السبع سنين يوم جيك من في الزنزانة أحمد الله اللي فكك. قال الله يا شيخ. آه واحد ما خلاني أحضره. قلت ليش؟ وش هو؟ قال تلبيني طول الليل سهران. أقنعه بالإسلام، مقعه أقنع بالإسلام. قلت طيب أسلم؟ قال عم العون الوالدين عياي يسلم. قلت تكفّر الله. الحين الداعية. وطلع عن يخبر وين أتى بالداعية؟ وين ال؟ المهم كهال عنه وقام يسب ليش عياي يسلم؟ قلت هو بالقوة. ياخذ الناس يترحصونهم يقول لهم أسلموا ويرفضون يسلمون ويضحك يقول إنك لا تهدي من أحبك يروه يا فرج الله يدك ضبط مورك المهم تركته ومرهم قبل أشهر وأشهر فرج ما هو 25 وعشرين سنة يعني فشفت حياك الله يا فرج ويسلم هاو شو الأخبار قال قلت تم أسلم علي يدك إلى الآن قال أسلم عليتي علي إلى الآن اثنين وثلاثين كله مسلم اجتماع عليده ولا يزال مستيون سجد ما ظننا ما طلع الا الان ما بعد طلع يمكن الحين كمل له 12 12 سنة سبحان الله يا جماعه انا لا لي... لي... اوخذ يعني وقف على عجل مع مع حادثه الان يا جماعه الذي يمنع الانسان دائما من القيام بوظيفة الانبياء اللي دعوه ترد الانبياء يا جماعة ما ما انزلوا الى الناس او ما بعثوا للناس لاجل انهم يصلون قدامهم صح صلاته أمام الناس هي نوع من تعليمهم ولا بعث للناس لأجل أن يعلمه الأخلاق الحسنة فقط صح تعليم والقالق الحسنة جزء من نبوته بلا شك ما بعث للناس لأجل أن يتزوج ويتي أولاد أو لأجل أن يأكل ويشرب إنما ما أرسل الله عزيزي من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون. هو مأمور بوظيفة عظيمة وهي التوحيد دعوة الناس إلى الإسلام مثل ما قال النبي عليه الصلاة بل مثل ما قال الله عزيزي قل هذه سبيلي ايش اصلي واصوم وتصدك قل لي ايش ادعوه الله على بصيرة شيء على علم ما يدعو على جهل على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما, وما انا من المشركين تبين ان الوسيلة الوحيدة التي يد... التي يتعبد لله من خلالها ويستعها بقية الوسائل هي الوظيفة العظيمة اللي هي الدعوة الى الله لذلك شوف حتى نوح نوح عليه السلام لما بعث سألك جميع السبل لأجل تأذير بقائمة. شوف، ربي إني دعوت قومي. 950 سنة ما هو بالله يا أخي نصحت ابوي يا شوف، والله صار لي شهرين وأنا أنصحه ما استجاب. يا أخي وصلت 950 سنة. واحد يقول لك والله يا أخي عياني ما يتقبلون. والله نصحتن صار لي خمس سنين وانا كلم نفس الكلام ما تقبلوا. يا أخي هذاك خم 950 سنة. مهو بعشر سنين وقمستعشر سنة وبعدين يا جماعة تتعمائة وخمسين سنة تدري كم أسلم على يده خلالها ذكر بن كثير ثلاثة أقوال في عدد من أسلم على يده في, في قصص الأنبياء قال قيل إنه أسلم على يده إثنى عشر رجلا بس تعمائة وخمسين سنة طرعش يعني كل مئة سنة تقريبا واحد أو كل تسعين سنة وقيل أسلم على يده أربعون وقيل أسلم على يده ثمانون وهي أكبر أكثر بهوايات يسمع ثمانين رجل يسلمون في خلال تسعمية وخمسين سنة أي جهد هذا اللي يعني يعني قول كل قرابة كل خمسة عشر سنة يسلم واحد طبعا ذلك شقان يدعو شوف كيف برنامجه الدعوي ما قال ربي أنا كنت أجلس معهم الصباح أدعوهم إليك بعدين العصر أرتاح بعدين المغرب أطلع مع عيالي بعدين العشاء أرجع وأرقد بعدين بكرة الليل ألقي كلمة لا لا شوف البرنامج ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فيه وقت آخر غير الليل والنهار خلال 24 ساعة ما في يا أم ليل يا أم نهار ما قال ربي اني دعوت قومي نهارا لا حتى الليل يمكن بعضهم يخاف انه يسلم أمامهم في النهار يجيب في الليل الحالة في بيته يقول يا أخي اسلم ولا ما أعلم أحد انك اسلمت أنت اسلم في الإسلام ليلا ونهارا يعني يا جماعة ما ترك أي وقت للدعوة إلا ودعا إلى الله تعالى من خلال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا طيب استجابوا وتحمسوا فلم يزيدهم دعاء إلا فرارة طيب وبعدهم الآن عرفنا الوقت اللي لأن تدعو فيه ليل ونهار يعني 24 ساعة شغال دعوة كيف الأسلوب اللي أنت قاعد تدعوهم ما ترك أي وسيلة يمكن أن تؤثر إلا سلكها ولا ترك لأي واحد عذر يعتذر به بسبب أن يترك الدعوة اسمع إشقال وإني دعوتهم ليلة ونهارة فلم يزيدهم دعاء إلا فرارة وإني كلما دعوتهم لتأثير لهم جعلوا أصابعهم قبلها قال ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وإني كلما دعوا زل تغفر جعلوا أصابعهم في آذانهم يقول بعض هل العلم ليش قال جعلوا أصابعا في آذانهم وإيش واتغزوا ثيابهم يقولون من يأتي يقول يا أخي اتقوا الله يا أخي يدخلوا في الدين فماذا يفعلون يجي كل واحد يصك أذانك كذا يفك يعني يبغى يقهره ما يبغى يسمع إيش يسوي نوح لما هم يصكون أذانهم يبدأ يأشر لهم يقولوا الله يعني أحق وأصلامكم ما تسوي شيء فيقومون يأخذون ثيابهم وسطون على وجيهم شوف يا جماعة تخيل لو أنك تنصح واحد أخوك مثلا تقول له يا أخوي ترك التدخين الله يهديك ترى الدخان حرام قام وخذ منديل كذا قدامك ولوه حط هنا قطعة قطعة من المنديل وهنا قطعة زين ورد بتواصل الكلام ما تواصل واصل في غالب الأحيان منه لكن شوف نوح سدوا أدارهم قام يأشر كأنه يكلم صم قامهم وستغشوا ثيابهم فإيش قاله وأصروا واستكبروا واستكبارا واستكبر. ثم إني دعوتهم جهارا يا ناس اتقوا الله يتكلم كذا بالسوق خافوا الله اتركوا عبادة الأسلام يمكن واحد يستجيب من دونه إذا ما استجابوا وأسررت لهم إصرارا هل يطق عليهم البيوت يا أخي يا جماعة اتقوا يا جماعة هل نحن نبدل يا أخواني يا أحبابي هل نحن نبدل بالله عليكم جميع هذه السبل فعلا كما بدلها نوح هل نبدل جميع السبل للدعوة نصيحة مباشرة اتصال هادثي. ارسال رسالة مكتوبة كتابة إعطاء الشريف اعطاء كتاب النافع تكليم بعض الناس المؤثرين اللي يمكن ينصحونه إذا أنت ما يقبل منك تكلم إمام المسجد تجي عند مدرس عندكم تكلم مسؤول من المسؤولين تكلم أمك ولا زوجة أو أختي خليها تنصح أخته وتتلم أو تنصح أمك تقول ولدك ما يصلي يا جماعة لو كان لك مال على إنسان لست جميع السبل لأجل استخراجه فما بالك يا جماعة إذا كان إنقاذ هذا الإنسان من الظلمات إلى النور بلا شك بل من النار إلى الجنة بلا شك إنه أمرا عظيم نفس ذلك السجن بنفس ذلك السجن رأيت أيضا كنت عندهم قبل أشهر رأيت عندهم فلبيني كان كافرا وأسلم في السجن وأسلم على يده في الفلبين وهو في السجن لا يزال ما بعد طلع أسلم على يده في الفلبين أربعة أشخاص وهو لا يزال يجمع في السجن ما بعد طلع من السجن شو بالهم دخل في الإسلام اقتلع في الدين بدأ يكتب رسائل إلى أهله اتقوا الله والسلام ويرسلهم كتب أشرطة فأسلم عليه يدها أربعة في الفلبين وهنا يزال في الدمام هذا الهم يا جماعة الذي نعيشه في الحقيقة ينبغي علينا جميعا أننا يعني أن نستغل لأنفسنا فيه الشيء الوحيد الذي لا يمكن للكفار ولا للعلمانيين ولا للمفسدين أن يوقفوه هو الدعوة إلى الله تعالى ممكن يجيك الكافر يقول لك مثلا أنا ما أبغى كنك تلقي كلمات ما بيك أو يجيك واحد يقول لك ممنوع انك تخطب جمعة مثلا وقف خطب الجمعة طيب وقفنا خطب الجمعة ممنوع اشر توزع طيب سكت الانترنت ممنوع مواقع دعوية سكين الانترنت أي, اي قناة تطلع شيء اسلامي قفلوها ممكن يتصلف عليك الكفرة ويمنعون هذا لكن هذا يعني يا جماعة انهم اوقفوا الدعوة إلى الله والله ما يستطيعون الكفار بدلوا كل شيء في سبيل إيقاف الناس عن الدعوة هنا الله إيقافنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة الله اقدروا. ولا يقدروا ولا يقدروا كل يوم يتذوم ما ينقصون لذلك شوفنا في في البخاري لما ذهب أبو سفيان إلى إلى الشام وكان هرقل موجود في الشام هرقل كان قد أتته رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها إلى الإسلام قال هرقل يا جماعة أنا ودي قبل لا أرد على هذا الرجل هرقل يعرف الإنجيل ويدري أن عيسى بشر برسول بعد اسمه أحمد رجل يعني جمع الأمور ما هو إنسان عامي فقال يا معنا أبغى أدري هل هذا على حق على باطل طيب من قال اقلبوا لي الشام ظهرا لبطن دبروا لي أي واحد عربي أسأله بدوا يدورون فوجدوا أبا سفيان ومجموعة من الكفار جايين إلى الشام في الهدنة اللي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول في السنة الرابعة تقريبا في صلح الحديبية توهم جايين إلى الشام يبغون يشتغلون في التجارة وقفوهم أمام هرقل سأل أبا سفيان 11 سؤال زين من ضمن الأسئلة هرقل يسأل أبا سفيان طبعا عن طريق مترجم ترجمان يقول له هل أتباع محمد هذا صلى الله عليه وسلم يسيدون أم ينقصون أنتم الآن تحاربونه؟ قال نعم نحاربها الضيقون عليه نعم ضيق عليه إيش نسوهم بأتباعها؟ نجلدهم ونعذبهم ونقتلهم مثل ما سوين بسمية قتلناها أم عمار بن ياسر ياسر أبو عمار قتلناه فلان عذبناه فلان صديناه عن الدين طيب الآن أنت تشتغلون هالشغل أتباعه يزيدون أم ينقصون إيش قال أبو سفيان بل يزيدون ي يعني يضيق عليهم ويزيدون يضيق ويزيدون قال آه يزيدون قال نعم قال هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه في واحد منهم يسلم ويسلم الإسلام تعذبونه تعذبونه ويرتد ها جهلا والله كل من عذبهم أنواع العذاب ولا في واحد يرتد شف رقل عارف الدعوة كيف قال كذلك اليمان إذا خلطته بجأشتر قلب كذلك أتباع الرسل يكثرون حتى تكون لهم غالبة في النهاية كذلك بدأ يفسر له إذا يا جماعة اذهب إلى أي مكان تجد أن الدعوة في الحقيقة تزداد ولا تنقص وهذا بناء على يعني نظرة عامة في, في واقع الدعوة فعلا من خلال بعض العلاقات مع بعض الناس في, في بعض الأماكن في يشتغلون فيها بالدعوة لو منعت قنوات فضائية لو منعت خطب الجمعة لو منعت أفرض مثلا اللي يملكون الأقوار الصناعية مثلا تتحكم فيها من عند أمريكا وغيره منعوها هل يستطيع يا جماعة أن يمنع الدعوة في الحقيقة لأنها ما يستطيع أن يمنع الدعوة يعني تستطيع أن تنصح انك توجه أن تذكر تنصح عيالك في البيت تنصح فلان وفلان حتى يقول أحد الأخوة أحد الأخوة أصله تركستاني كان مدرس في إحدى المدارس كان لي به علاقة يقول كنت مرة في الحرم وقل وأنا أثناء الحرم رأيت رجلا من أهل روسيا يقول وأنا أعرف لغة الـ الـ الـ الـ الروس لغة الجمهورية يقول فرأيت الرجل مسكين بهذل وشكل التعبان و... وله قادر يعني يحكم نفسه من شدة التعب فأول ما جاني بديت يتكلم مع الناس روسي والناس ما هم فاهمين فأقبل إليه وتكلمت معه روسي مباشرة يقول لما تكلمت مع روسي فرح الرجل استبشر وقال أنت تعرف تتكلم لغتي قلت نعم كان عندي سؤال واحد أرجوك ومسكين بحرامه والعرق يصب من كل جهة قال له ايش سؤالك قال له كم يجب علي اني أطوف على الكعبة كم شوط قال له سبعة أشواط قال سبعة أشواط قال له تقدرون قال له نقدر طب حيانا لفعت 14 شوط و41 نقدر قال تقدروا الطفول عليها قالي قالي يا خانا تفص شوط واحد على الكعبة وانك ظهري قال يجب تطوك ستة أشواط الباقية يلا عجل قال لا حوالا كله في الهجاك طالع من الحرم قال تعال وين قالي بروح أكمل طوافي قال تكمل طوافك وين قال على الكعبة قال وين الكعبة قال هذه الكعبة اللي حنا فيها قال مستاك الله بالخير الكعبة هذيك شفت السودان اللي هناك قال يقول انا ذيك الكعبة قال انا ذيك الكعبة مو باذا الكعبة قال لا يقول فسقط يا ايبتي بدنا قال اسمع يا اخي يظن الحرم كله الكعبة قال لا تنومني اني انا على هالحال ما ادري عن الكعبة والله في حياتي ما رأيت صورة الكعبة يا اخي انا جاي في مبلاد الشيوعية كنا لمدة 73 سنة اللي يعرف ان عنده ولد اسمه محمد يقتل على طول ما في كلام قتل كنا إذا أردنا أن ندرس أولادنا القرآن عندنا قبو داخل البيت ورقة مصحف الحالها حتى لو مسكوا عندنا قرآن كامل قتل فورقة مصحف سجن عشر سنين يعني أخف شوي فورقة مصحف نقدر نحفظ عيالنا بس حتى نتمسك ببقية الدين فيهم حتى أني أنا ما لي ليس هو أنا يا محمد العريفي قبل يمكن قرابة 12 سنة تقريبا أو 13 سنة أول ما سقطت الشعوعية سأقول كلام رأيته يؤيد كلام الأخ اللي ذكرت عنه أول ما سقطت الشعوعية في ألبانيا ألبانيا كانت بلداً شعوعية أول ما سقطت الشعوعية فيها ذهبت إليها بعد ما سقطت ستة شهور ذهبت إليها مع مجموعة من الدعاة لإقامة دورة علمية لبعض الشباب الجيدين حتى هم يصيرون دعاة في ألبانيا الشاهد فكنت أتكلم معهم قلت لهم كان عندي درس عن الحج قلت لهم يا شباب من منكم سبق أنه حج طبعا يا شباب ابو عشرين واثنين وعشرين أتكلم عن طريق مترجم طبعا ما يفهمون عربي ما تكلموا قلت طيب من منكم أبوه حج سكتوا قلت من منكم جده حج سكتوا قام واحد قال يا شيخ صديقي محمد الذي في الفصل المقابل جد أبيه حج صديقه محمد جد أبيه وهو بجده وجد أبوه حج ويفتخر عليهم مثل ذلك جاء دارس عن الختان قلت لهم بسألكوا شباب سؤال محرج داروا ها تفضل يتمنى منكم ختة ما هم كانت البلد شيوعية ما سقطت الشيوعية اللي قبل ست شهور يعني حتى اسمعهم هم جون وجمايك وجونسون وما ادري ايش والنادي وغيرهم اسماءهم بس لسه ما غيروها رسمي يعني الحكومة صارت اسلامية تقريبا يعني فيقدرون بس هم قاعدين يغيرونها الان محمد وعبد الله وحسين وحسن بس لسه اسمهم في بطاقاتهم مايك وغيره فقلت فيكم احد مختتن قاموا سكتوا وكذا وضحكوا قلت افهم من ما فيكم احد مختتن وانتم كل واحد ايشك كتبوا انا مختتن انا يقول أنا يا شيخ خالي ختن ولده يمشي شيوعية طبعا يقول خدت ولده الطبيب اللي خدت الولد قطع رأسه قتل وخالي سجن خمس سنوات عشان عشان الولد شبه جمع هذا الطبيب كله على الدعوة هناك ومع ذلك لما سقطت الشيوعية في روسيا عندك داغستان شيشان تركستان أوزبكستان مجموعة من الجمهوريات الإسلامية وجد فيها حفظه لصحيح البخاري والله وجد فيها حفظه للقرآن الكريم حافظ مع شدة الضغط على الإسلام ومع ذلك استطاعنا مع شدة هذا الضغط كله إنه يحفظ القرآن كله يحفظ صحيح البخاري إلى الآن لا يزال فيهم شباب جيدين طلبت علم أقوى وهي ما صقلت تجمعها لما عشر سنوات لذلك شوف إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ورب العالمين يعني ما, ما يفعل شيئا وهم يفعلون خلهم يمكرون رب العالمين يمكر بهم كما يمكر هم يكيدون كيدا رب العالمين في السماء أيضا يكيد بهم كيدا لذلك يا جماعة أقول ينبغي علينا جميعا كلما رأينا الضغط هذا على الإسلام أن الواحد يزداد خدمة لدينه ماذا تستطيع ان تقدم تقدر انك تقدم كثير نعم جميعا نحن نبكي إذا رأينا حالة أختنا العراقية والأفغانية والشيشانية ومن لا يجد في قلبه حزن حزنا على على إخوانه ينبغي أن يراجع إيمانه يشوف أنا مسلم ولا كافر إذا أنا ما ما أبكي ولا أحسن على الأقل ولو ولو مجرد حزن قلب على أختي التي هناك تنتهي عرضها ولا على لما أسمع بالأخبار مقتل عشرة عراقيين ولا مقتل خمسة من من المسلمين ولا إذا أنا ما أحزن ينبغي أني أنظر في إيماني هل أنا مسلم ولا كافر من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم كما اشتهر وإن كان لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن يا جماعة نحن مع وجود هذا الحزن ماذا تستطيع أنك تقدم في حقيقة تقدر أنك تقدم كثير ليش يا جماعة نحن نظن أن السلاح الذي يمكن أن ننصر به إخواننا السلاح الذي يمكن أن ننصر به الإسلام هو فقط السلاح اللي بالسيف والبندق وغير ذلك تقدر نكسر الإسلام بأشياء كثيرة ما هو بلازم نكترح هناك بعض الشباب يتحمس ثم يقول يا شيخ أبغى روح أفعل طيب يا أخي الكريم هناك أبواب أخرى تستطيع أن تبذل فيها هناك أبواب لا تظن أن هذا هو الباب الوحيد وإن كان ليس كلامي عن جواز القتال لا لن أطرح المسألة لكن أقول لك تستطيع أن تقدم أشياء أخرى الله عز وجل يقول وما صابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويعفو عن كثير إذن معناه يا جماعة أننا نحن شركاء فيما يقع على المسلمين طيب ماذا مننا شركاء؟ ماذا نستطيع أن نقدم اعمل على دحر الكافرين بقدر المستطاع الكفار يا جماعة لهم سلاحان يقاتل يقاتلون بهم إما يقاتلك حرب صريحة حرب صريحة يعني بالسيف ويجي ويضرب لك بالبالام ولا بالبي 52 ولا بالاباتشي يغتال من يشاء ويقتل من يشاء هذه حرب صريحة فيما يقع في العراق يقع في أفغانستان في فلسطين في, في غيرها من البلاد في الشيشان وفي غيرها وهناك حرب أخرى تمارس علينا نحن مارس علينا تمارس على مصر تمارس على الشام تمارس على عدد من دول الخليج تمارس على المسلمين كثيرا تدريش الحرب هذه أنه يغير قناعاتك أو يحط من همومك التي تعيشها كيف يصبح يا جماعة هم الواحد اللي هو قاعد يفكر فيه إذا أصبح الصبح متى يجي المسلسل حق الساعة ثمان عشان أدري هو اه اه مثلا محمود طلق فاتن ولا ما طلقها واش سوه لما حماته درت النطق بنتها ويقعد لو يفوت البرنامج قاعد يتصل ها وش سوه وش صار اليوم وش اللي حصل أصبح هذا همه بالله عليكم السر أكاديمي اليس, أليس يساوي في الإفساد ما فعلته أمريكا في العراق أنا أعتبر أنه إن لم يساوي فهو قريب منه. إذا كانت أفكار الناس بدل ما يحط يحط يحط للتلفزيون على على العراق اللي قاعد يقتل ويقول الله يا أخي سوي أمريكا بالأرض. اللهم عليك بهم. لا بدرا ما يقول كلام بدري يحطه على طول على القناة الخاصة السرا كديني ويناظر هذا كم صوتوا له وهذا وبصوت حتى تصل إلى 11 مليون اتصال أو 16 مليون اتصال من المملكة. يا جماعة يعني شيء يحزنك وتعلم انك اذا اردت انك تكون بطلا فعلا وانك تنصر المسلمين اعمل بالدعوة الله تعالى خل الكفار اولئك لو احتاج بلدنا الى جنود, الى جنود يقفون امام الكفار ما نصير مثل ما وقع في الاندلس اندلس لما اراد الكفار ان يجتاحوها جاء واحد من حكمائهم قال للملك قال ما تقدر انك تجتاح الاندلس قال ليش عندي قوة وعندي قال الدعوة هي بقوة رجال ذالك يحبون الموت كما تحب الحياة لكن خلي أشوف لك الوضع قال روح شوف الوضع راح يمشي ودخل إلى الأندلس متخلفين شاف الشاب يبكي قال ليش تبكي قال أبكي لأني رميت عشرة سهام على غرض معين كنت حاطه فتسعة صابنا واحد غلط فيه فأنا أبكي قال تبكي عشانك غلطت في واحد قال إيه طيب عادي ما أنت أطلت في تسعة استغرب هذا قال تسعة صح قال صح تسعى الصح لكن بكرة لما ارمي الكفار في القتال ما ابغى اخطأ ولا واحد لان لو اخطأت واحد قتلني ابغطي العشرة كلهم قال لا انسك الله بالخير هذا هذا همومك قال ليه قال اكرمك الله ويطلع ويروح عند ملكهم قال والله لو تحوسي لبكرة ما تقدر تقتلهم قال ليش قال لقيت واحد قاعد يبكي عشان سهام رماها ولا قدر يصيب واحد والله العظيم لو تروح بكرة أني يسوونك قنفد أن اللي معك قدر السهام اللي عليك سكت الملك حقهم مرضت كم سنة وسلطوا على المسلمين كم مطرب كم مغني دخلوا عليهم كم لعبة وسربوا لهم خمور وخربوا بعض الأمور لما كمل له عشر سنوات قال لواحد من الحكم عنده روح شوفهم يوم جاي القاله الشاب بن يبكي قال هذا كيد النهر ما ثمانية وغرص اثنين يعني على قل أسوأ من الأول هذا ما هو بقوي زيه قال اوش بكيك قال والله أنا صديقتي اللي كنت أحبها تزوجت وتركتني قال هذا اللي بكيك قال نعم ويرجع إلى ملكهم ويدخلون الأندلس فلم يجدوا أمامهم إلا مهرجين ومطربين وعشاق ولاعبين ولقوا هالأشكال اللي وش المغني يعني لما جاء بيقفلونه بيطقهم بغنية بلد حر الجيش وقادر على هذا فهذه المشكلة يا جماعة لما يأتيك الكفار يحولون قوة المسلمين القوة العسكرية يدقونها ثم يأتون إلى المسلمين اللي هم في الحقيقة أصل أصل الإسلام وأصل العالم الإسلامي في مثل بلدنا المبارك ثم يأتون ويجعلون همة الواحد همة دنية همة أن يتابعوا مثله ولا يتابع مغني ولا غير ذلك خلونا صراحة إذا حنا يا جماعة جازمين خلونا وضحين مع بعض إذا جازم منك تخدم الدين فالدين يا جماعة ما يختم بس بالكلام تخدمه بالعمل إذا انجاز تخدم الدين من الآن تتخذ قرار شجاع إنك ما يمر عليك أسبوع إلا واحد على أقل مهتدي علي يدك أو, أو إنك باذل شيء للدعوة هو شرط يهتدي لهداية بيد الله لكن أسألك ما يمر أسبوع ما أقول يوم حتى ما شط عليك خلنا نتفق ما مر أسبوع إلا وبذل شيء الشيء للدعوة، إما أخوك ما يصلي كتب له رسالة، أحيانا ما يكفي تعطيك كتاب عن الصلاة، تعود إنه يأخذ كتب عن الصلاة، أنا بيك تكتب له رسالة عن الصلاة وأهميتها وتقطع قلب فيها يا أخي أنا حريص عليك والله ما أود إنك بكرة تعد في جهنم يا أخي ما أود أتعامل معك على إنك كافر يا أخو يقسم بالله إن يتحيلك دائما، والله إنك أغلا عندي من ناس كثير يا أخي شو اللي يمنعك تفعل هذا؟ ما يمنعك شيء، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفعل مثل ذلك، ما تقدر سأل نفسك كم شريط وزعت خلال هذا الأسبوع أنت عندي إشارة ولقيت لك شاب مع شغل موسيقى وقاعد يهز راسة في سيارة الشريط يا أخي لعل الله أنه يتوب على يدك يا أخي من يدري ويا ما عندي من الحوادث من أشخاص تابوا بسبب سماعهم لشريط واحد وأصلح الله تعالى قلوبهم بسببها ماذا فعلت في مسجدكم خلال هذا الأسبوع على أقل لا من الأسبوع إلا وعندك منشط دعوي قمت به في مسجدكم استويت والله يا شيخ أنا في مسجدنا وزعت شريت مطويات عن حكم ما عن طبر صيام الاثنين والخميس وزعتها أو مثلا يا شيخ شريت لي أشرطه عن حكم صلاة الجماعة وزعتها شاك الله خير يعني هل أسبوع تويت منشط؟ الحمد لله بيضة الله واحد يقول والله يا شيخ أنا ما قدرت أشتري شيء لكن بين أذى والإقامة صلاة العشاء صرت أقرأ عليهم من كتاب التفسير كلمت الإمام قلت بين الأذى والإقامة مان يماسككم بعد الصلاة اللي اللي يجي نبكر جاه الله خير بالأذى ونقام عشرين دقيقة ايه كل سبت نعم صرت يا شيخ اجيب تفسير السعدي اقرأ عليهم اليوم تفسير سورة قول الله واحد بكرة تفسير قول عد رب الفلق بعده تفسير قول عد ربنا اشغال شيخ على مثل هذا بيض الله وجهك يا جماعة لو كلنا لو كلنا في احيائنا شوف الان الحضور يمكن خمسة الاف وعشرة من النساء قريب من هالعدد اذا كلنا يا جماعة فعلنا مثل هذا الامر فعلنا وبذلنا أنت تبدل في حاراتكم اللي في شمال جدة وأنت في غرب جدة وأنت في شرقها وأنت في وسطها وأنت في جنوبها وأنت إذا كل واحد بدل هذا البدل يبدأ الناس يا جماعة على الخير فعلا لكن متى إذا شعرنا أن كل واحد منا مسؤول عن خدمة هذا الدين بقدر المستطاع الجماعة هذا اللي كان يفعلها الصحابة أبو بكر ستة من المبشرين بالجنة أسلموا عليه أبي بكر وش أبو بكر مع عصى سحرية يلمس الواحد وينبت له الأحياء ويهتدي على طول لا لكن أبو بكر كان يحمل هم الدين يقعد مع واحد على طول يعلمه الدين واحد من الأخوة في في كندا رأيته قبل يمكن ال خمس سنوات تقريبا هذا أسلم كندي كندي أسود أسلم وسبحان الله جمع عنده من الهم في توزيع الكتب في دعوة الإسلام ما رأيتها عند غيرها بدن يطلع الصبح يجي عند القطار عند عفوا التوبيسات عندهم التوبيسات لها مواقف توقف عنده يطلع التوبيس مثلا يوقف عند موقف خمسة طيب بعدين يتعداه لموقف ستة بعدين يتعداه بعدين يجي التوبيس الثاني نفس الشيء وقف عند خمسة وقف عند ستة كل توبيس فيه خمسين راكب يجي صاحبنا مع الشنطة فيها يمكن مئتين ثلاثمائة كتاب يجي يركب التوبيس الأول يوسع عليهم كلهم هدية لك فضل ما هو أصلا حتى يصل إلى عمله مع الزحمة يبغى له ما لا يقل عن عشرين دقيقة، الراكب عن عشرين دقيقة ما تقل عنها، يلحق يمدي خلال عشرين دقيقة هنّه، أنه يقرأ على الأقل ولو نصف هذا الكتاب، والكتاب موجود فيه في الأخير يعني بعض مواقع الإنترنت والبعض الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأرقام لبعض المراكز الإسلامية، إذا انتهى من من هال إذا إذا وزع عليهم ما هو بيقعد لا وقف في المحطه رقم خمسة نزل هو زين وجال قطار الباص الثاني وركب معهم باص جديد ذا الأول يجي يوزع عليهم كل واحد إذا وقف في رقم ستة نزل جال باص هذاك وقف يجي يركب معه لأن هناك ركوب بكروت ما هو بشرط كل مركب تحط نص دولار لا بكرتك يكفيك شهر كامل يقول يقول مرة من المرات يا شيخ وزعت وجات حرمك كذا شكلها شايفت النفسها كانت ما أبغى ما أبغى هريو مسلم ما أبغى قلت لماذا هذا بلاش وكذا عن... وكويس الكتاب قلت نو نو نو يقول له كتب عليهم كلهم وجه وجلس جنبها وكان قدامنا صورة امرأة شبه عارية هم سوينها دعاية على بطاريات سيارة مدري ايش قلت لها بالله ما تشعرين هذا ان ايهانة للمرأة عندكم شوف المرأة كيف مهانة عند النصارى يقول اقوم القي عليها كلمة كيف وصلنا هناك شوف الرجل يا كيف يبذل وكان يقول يقول يا شيخ يعني بالانجليزي يقول يا شيخ باركلي اليوم وزعت 450 كتاب مبسوط اني قدر يوزع 450 كتاب وهي جماعة في مثل هذا البلد هذا هو مسكين يتطلبنا عشان جيء ندبر لك كتب يا احبابي لو نحن بدلنا لما قلنا غدا يعني علمني كيف اصيد ولا تعطيني كل يوم سمكة لماذا نحن نكتفي احيانا بسبب القنوات لما يقعد واحد يقول أعوذ بالله يا أخي الـ LBC هذه أبسدة الناس أعوذ بالله شفت في شيخ منظر في بي سي والله يا شيخنا أعوذ بالله واصخ روعني يشيخ في منظر في القناة الفلانية يشيخ يقولون في برنامج طيب يا أخي نظل إلى متى وإحنا نشتكي نظل إلى متى وإحنا نشتكي مثل يا جماعة اللي, اللي عنده ألم وكل مرة يقول بطني ذابحني طيب سو عملية يا أخي وفك نفسك من المشاكل كل يوم وشد بطلك وصلح بطنك خلصنا ليش يا جماعة نشتكي كل يوم نحن من مثل هذا الواقع ليش ما نبذل أشياء فعلا لأجل صلاح الواقع اللي أمامنا أبدل, أبدل ما تستطيع وخلك بطل من الآن إن كنت أنت عندك واقع فاسد خلنا واضحين نحن نتكلم الآن عن تنصح اللي يسمع أغاني تنصح اللي يغاذل تنصح اللي ما يصلي بالمسجد تنصح اللي عاقل والديه تنصح اللي مسب الإزارة تنصح اللي مثلا يدخن تنصح اللي يتعاطى الشيشة تنصح اللي كذا إذا أنت عندك هالتقصير ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ابدأ بنفسك فنهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يسمعه إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم ابدأ بنفسك وكن بطلا الآن من هاللحظة هذه قل لي والله أنا اقترعت بالكلام من الحين بعد النفس رحت سيارتي خده لاشر كسر. البكاء الدخان اتخذ قرار الشيشة والله ما هذا طبا عندي كم رقم في في مخبأتي من من أرقام البنات امسح الآن اتخذ قرارك بعدها سيوفقك رب العالمين الله عز وجل يقول والذين جاهدوا ما قالوا الذين بذلوا بدل مرة مرة لا جاهدوا من المجاهدة من المجاهدة يا جماعة ان الواحد الجهاد ليش يسميه جهاد لأن في نوع جهاد للنفس يقاتل هنا ويقاتل هنا تجيب ضربه من هنا ويوخذ ويقاتل لذلك سمي جهاد لذلك قال الله تعالى ولدنا جاهدوا فينا جاهدهم مروا ومرتين، مواصل إيش نفعل لنهدي أنهم سبلنا إذا اهتدى إلى سبل الله انتقل من مرحلة المعصة إلى مرحلة الطاعة وإن الله لمع المحسنين صار من المحسنين إذن الإحسان الوصول إليه يبدأ بمجاهدة النفس وينتهي بالإحسان ليش أنت تعلم ما تبدل مثل ذلك لعل الله تعالى أن يعني يفتح على قلوب الناس على يدك انتهى العهد الذي بيننا وبينكم ساعة وإن كان بقي معي أربع فواقف لكن نتركه إن شاء الله إلى محاضرة أخرى أسأل الله تعالى لي ولكم أيها الإخوة الكرام الأخوات الفاضلات التي يسمعا أن ينفعنا جميعا بما سمعنا قلوا آمين. أسأل الله أن ينفعنا جميعا بما سمعنا أسأل الله أن ينفعنا جميعا بما سمعنا ونجعلنا جميعا دعاة هداة مهتدين اللهم اجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك يا حي يا قيوم كما أسأل الله تعالى أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها. قلوها مين يا جماعة أسأل الله أن يحفظ على هذه البلد أمنها واستقرارها. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد ولاة أمرنا بسوء اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز اللهم واحتفظ جميع بلاد المسلمين يا حي يا قيوم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد لديكم مسئله والله إذا في أسئله أكبر شكر الله للشيخين هذه الكلمات النافئة والجهات المباركة والذكريات الجميلة ونستاذنه في عرض بعض الأسئلة التي وردت علينا من بعض الأخوة الحضور السؤال أول يقول فضلة الشيخ إن الشيطان يحاربني بالشهوة ماذا أفعل فزاك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين صحيح جعل, في جعل الإنسان شهوة لكنه جعل له أيضا ما يستطيع أن يصدها عنه به يعني مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال الله عز وجل الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا في الآية الأخرى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون فبين أن الشيطان له له سلة على ابن آدم لكن مع ذلك أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم أسلحة نستطيع أن نثقي الشيطان بها من ضمن هذه الأسلحة التي نستطيع أن نثقي الشيطان من خلالها أن الإنسان مثلا يكثر من الذكر إلى غير ذلك كذلك الشهوة التي تريت بها جعل الله تعالى لك بعض السبل التي تستطيع أن تتقيها بها من ضمن هذه السبل التي أنت قادر على أن تتقي الشهوة بها أنك تبدل ما تستطيع في سبيل عدم إثارة شهوتك غض بصرك شوف رب العالمين اش قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وإيش ويحفظوا فروجهم ها؟ لأن الذي يطلق بصره يؤدي ذلك إلى طاق لا تطلق بصرك حرمه أو غلام جميل من خلال شاشة أو من خلال جريدة أو من خلال غير ذلك غض بصرك عنه وإذا فعلت ذلك وفقك رب العالمين ورد إلينا كثير من الأسئلة تدور حول ما هي وسائل الدعوة التي ينبغي الحرص عليها من أقوى حقيقة وسائل الدعوة الممارسة الممارسة يعني مثلا الانسان يقول يشيخان الناس ما يقبلوا مني هم لن يقبلوا منك اول مرة لكنك مع الممارسة سوف يصبح عندك اسلوب ليجعل انك تستطيع انك تؤثر فيهم مرة بعد مرة اول مرة قد لا يقبلون منك 100% يقبلون 10% المرة الثانية تدربت صاروا يقبلون اكثر على أقل وصلت إلى 20% المرة الثانية قبلوا اكثر صاروا يقبلون 30-40 الى ان تصل الى مرحلة يقبل الناس منك 100% لكن اهم شيء لا تيأس وأبشر بالخير والذين جاهدوا فينا لنهدينهم الله عز وجل بين أنك أنه سوف يهديك فأنت إذا بذلت يؤخدك الله لذلك يا جماعة تشوف الآن حتى بعض اللي اللي يدخن مثلا لقاء أول مرة يدخن يتح وله قادر يدخن يقول له زملاء ما عليش أول مرة هو, المرة هو المرة بعدين تتعود فعلا مرة ثانية مرة ألفة بعدين بعد أسبوعين ثلاثة تدخين خلاص تعودوا على التدخين والأول مرة هي يشرج بها لكن يتحمل في سبيل المعصيته أهل الطاعة حقيقة أولى بأن يصبروا على مثل ذلك. نعم. السؤال الثالث من أحد اليفاء يقول يا شيخني خيبك في الله ثم أرجو التنبيه إلى حكم انتشار النغمات الموسيقية في الجوالات لدى الرجال والنساء. حقيقة مسألة النغمات في الجوالات في الحقيقة مشكلة أيضا. وصاحب النغمة التي في هو لا يكتفي أن يعصي الله بسماعه بل هو الآن يدعو الناس إلى المعصية بإسماعهم هذا يكون مثل ما قال النبي الله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى ضلال كان عليه من الوزر مثل أوزاري من تبعه لا ينتص ذلك من أوزاري شيئا فما يجوز حقيقة إلا ما جعلت نغمة الجوال لأجل تنبيهك إلى المتصل ما جعلت لأجل أنك تتمتع وتهز راسك حسن الله عليكم هذا سائل آخر يقول يا شيخ محمد إن أحبك في الله وهل صحيح أن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه دعا على أهل تبوك دعا على من ماذا قتبوك على تبوك على تبوك نال لا لا ما دعا ساكينه هل تبوك يقول هل صحيح النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هل تبوك لا ما دعا النبي صلى ما أذكر ما أذكر أنه دعا على هل تبوك لكن في حديث جابر صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام في, معركة في غزوة تبوك التفت إلى جابر وقال يا جابر يوشكوا أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا قد ملئ جنانا والجنان جمع جنة وهي المزرعة فعلا هذا وقع في تبوك الآن شوف الآن مزارع أسترى وغيرها موجودة في تبوك ومزارع يجيكم الآن يمكن كثير من الخضروات كلها من تبوك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لما كانوا في بيداء من الأرض قالوا يشكوا لأن طالت بك حياة لترين ما هنا قد ملئ جناناً. هذا كلام عن تبوك أما دعاء على هل تبوك فلا أكر. أحسن الله وليكم هذا سائل الآخر يقول فضيلة الشيخ محمد إني حرفت بالطلاق أكثر من مرتين في حالة غضب ولكن لا أقصد الطلاق أفتونا مجهورين ليت الأخ أنه يرجع إلى أحد المشايخ يشرح له الأمر تماما أو أو واحد القضاة. مسألة الطلاق عظيمة وينبغي ينبغي الدقة في في كثير من الإخوة يتابعون معنا في المخيم يرغبون في كلمة حول التوبة. الله يتبتنا وياكم حقيقة يا إخواني يعني نحن ليست مشكلتنا الجهل بالمعاصي أو عدم يعني عدم معرفة كيف نتوب. كلنا ندري كيف نتوب. يعني يجينا أحيانا سؤال بعد أحد المحاضرات يقول واحد فضيرة الشيخ أنا مدخن كيف أتوب من الدخان ما يبيني سؤال لا تدخن لا تدخن طف الزقارة لا تدخن واحد يقولك فضيرة الشيخ أنا مسبل إزاري كيف أتوب ما يبينها ودي ثيابك لخيات ودسرها فضيرة الشيخ أنا أحرق لحيتي كيف أتوب هاي يبقى كيف أتوب من الصبح بكرة لا تحرق لحيت خلاص صبوعه نابتة يعني ليس مشكلتنا يا جماعة أننا لا نعرف كيف نتوب لكن مشكلتنا أننا أحياة ليس عندنا قدرة بطولية على أن نتخذ القرار بالتوبة تلقى الواحد يقول ودي أصلح من حالي ودي أتوب لكن يا أخي أخاف يقولوا لي كذا أخاف أني أتحسف أخاف بعدين أني خلني عادي زي الشباب وما يعني خلني عاصي زي الشباب ما في شيء عادي احنا ما قلنا لك لا تشرب ماء بارد ولا تشرب عصير ولا تلبس توب زين ولا تكويش ماغك وانتبه لا تشيل قلم كذا وانتبه لا تلبس ساعة وانتبه لا تلبس نعال وانتبه أبد كل ما شئت وفعل ما شئت هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من كل ما شئت وفعل ما شئت ولبس ما شئت بغير ما أخطأتك خصلتان إسراف وما خيره فأنا أقول يا جماعة مسألة الاستقامة أمرها سهل ولا في شيء أسهل من التوبة شوف لو واحد يبغى يدشر أحيانا يمكن ليتعب عشان يدشر ليش لانه يبغى له يدور دخان حتى يدخنه يبغى له يدور بنت حتى يصيبها يبغى له يدور موس حتى يحلق لحيد يبغى له يدور اما التوبة ما في اسهل منها اترك اترك هلا شيخ رص. لا تحلق لحيد جمصل افعل كذا فما في شيء اسهل من الترت التوبة سهلة ذلك الله تعالى امر بها الناس جميعا ولا عذر احدا بتركها وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفليحون نعم شكر الله لكم هذا سائل آخر يقول ابتريث بقضية الغزل عبر الهاتف وتطورت إلى أكثر من مقابلة ما هو الحل حقيقة مثل هذه أيضا تحتاج إلى اتخاذ قرار سجاع بعدمها الله سبحانه وتعالى طبعا حرم الزنا وقال عز وجل ولا تقربوا الزنا ما قال لا تزنوا قال ولا تقربوا ما يجوز قربانه لذلك حرم الخلوة بالمرأة حرم لمس المرأة الأجنبية عنك إلى آخرة بل, بل قال الله عز وجل محصنين غير مسافحين ولا متخيدي أخدان وقال محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان والخدن هو العشيق أو العشيقه، الخدن هو العشيقه أو العشيقة فما يجوز لو واحد قال بس بالتلفون يا شيخ معها هذه أخدان الله يقول ولا متخدي أخدان ما يجوز لك شرعا مثل هذا أنت بغالك تصير بطل وتترك مثل هذا وأبد أطفع مثل هذا شهر شهرين تتعب شوي لكن جاهد نفسك وخلك بطل لا يلعب عليك بليس بيوفقك الله نعم أحسن الله إليكم هذه رسالة من أحد الأخوات تقول إني فتاة أريد أن أتوب إلى الله جل وعلا من حب شاب متزوج ومريض بالسكر وإذا تركته يقول ممكن ينتهي ويمرض وتزداد صحته سوءا وأنا أخاف عقاب الله فما هو الحل؟ فقول أنا فتاة أريد أنا أحب شاب متزوج مريض بالسكر وإذا تركتي يقول ممكن طيب تزوجة إذا أنتي نتى متزوجة هي تقول يعني ما هو بشاب يقول أحب شاب بنت متزوجة لا فتاة تقول أحب شاب متزوج ومريض بالسكر يقول إذا تركتيني بموت طيب يتقدم لك شرعًا وتزوجك تقدم لك شرعًا يعني فيه فيه ما شرعي ما هو يعني عفواً عفوا يعني ما هو بشاب قال أنا وحبه شابا آخر متعلق به هذا ما في حل للك تتركه يعني يعود بالله نقول قع عليه بالفاحشة ما يجوز لكن مثل هذه يتقدم لك وتزوجينه فإن كان هناك موانع ثم موانع, يعني موانع قبلية أو, أو, أو غير ذلك أو نظامية مثلا قد يكون مثلا يعني من جنسية وهي من جنسية والنظام يمنع مثلا يعني ففي مثل الحال يجب قطع العلاقة وعلي نظم القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفهم البقر إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لآمها كونه يقول لك ترى بموت لو تركتيني يعني لو واحد الحين جاي جماعة وقال عفوا قال لشخص آخر ترى إذا ما خليتني سوي بكل فاحشة بانتحر يقول له لا تقفى تقفى تعال ها عشان ما ينتحر ها يا جماعة لا يقول له جعلك تموت نتحر الحال جعلك أن توهال كلكم تموتون بعد ما ما يدوزي فهذا يقولها إذا تركتني ب بموت نت ما أحد بموت قبل يومه صح إذا جاء أجلهم لا يسأخرون سعد ولا يقول جعلك تموت اليوم قبل بكرة فما يتزوجك على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعني وزواج شرعي أو تتركيه يموت ما يموت والله أكبر أو يا أخي أحسن الله فيك شكرًا لك يا شيخ خلاص يا قل. قل. أنا أحبك وأنا أحسن الله إليكم كثير من الإخوة يطالبون يا شيخ بسماع شيء من القرآن بصوتكم الجميل أكرمكم الله خل الله هذا اخر سؤال خل عشان ان تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لو لا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكتروا في أنفسهم وعثوا عسوا كبيرا يوم يرون الملائكتنا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجراً حجوراً وقد إلنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء أما ترى أصحاب الجنة يوم ميد خير مستقر وأحسن مديلاً ويوم تشفق السماوات بالغماء ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعط الظالم على يديه يقول يا ليتني اتقلت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان قدولا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهدورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هديا ونصيرا أسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وأسأل الله تعالى أيضا أن يجزي الإخوة الكرام في هذا المخيم المبارك من خير ثوابه وجزاءه وليحرمهم الله تعالى الأجر والثواب وأسأل الله أن أنتم أيضا أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات على حضوركم وحضوركن و. حسن صلاتكم وأسر الله تعالى أن ينفعنا ويأكل بما سمعنا ونجعلنا جميعا من الدعاة إليه وخدام هذا الدين والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد. شكر الله للشيخنا هذه كلمات المباركة والتوجيهات السديدة وأسر الله جل وعلا أن ينفع بها السامع والمتكلم. كما أرسل سبحانه وتعالى أن يكتب للشيخ أجره وأن يرفع قدره وأن يغفر ذنبه وأن يجعلنا من استمع القلب أتباع سنة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.